بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بطل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنزرتكم نارا تلظى, فأنزرتكم نارا تلظى لا يطلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يغتي ماله يتزكى